فَبِالْجَنَّةِ أَصْحَابًا نَّارًا قَدْ وَجَدْنَا إِن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُم حَقًّا قَالُوا نَعَمْ قَالُوا نعم فأَذَّنَ مُؤذِن بَيْنَهُمْ أَعََّةُ اللهَّهِ على الظَّالِمِين الذيَّذينَ يَصُدّونَ عَ سَبين اللَّهِ وَيَبَغُونهَا ع وَجَاء وَيَبغُونهَا ع وَجَ وَهُ بِالآخِرَةِكَافِرون وَبَيِنَهُ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا أُخْرِجَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيمة أنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى لجنهم ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان انفضوا أن فَأَنْكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا قوموا الحياة وغرتهم الحياة الدنيا فليومنا نساهم فليومنا نساهم كما نسوا طاء يومهم هذا كما نسوا طاء الله أكبر